ريا قال رب ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقي يا وان خفت مواليا من ورائي وكانت امراة حقرا فاهدني من لدنك ورائي يردني ويرد من آل عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيانا نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غيرا امرأتي حاقرا وقد بلغت من انكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكل ثلاث لا ثلاني من ثويان فخرج انا قومه من المحراب فأنحاء إليه ان سبحوا بكرة عاشيا